تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ بِدونها وَتَفْقُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْنُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْذِرُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَدَافِقُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا آفْسَكُمْ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 وَلَقَد جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَفَعْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ هُورُكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ 119. وعنكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون